السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته تسجيلات إ ل ا ف ا ل إ س ل ا م ي ة ل ل إ ن ت ا ج والتوزيع في الكويت يسرها أ ن تقدم لكم هذه الماده ة أعوذ ب ا ل ل السمع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي بسم من من همزه ونحمد عز ونفخه ونفثه على أ ف ض ل خلقه وخاتم رسله وسيد أ ص ف ي ا ئ ه و إ م ا م أ ن ب ي ا ئ ه سيدنا محمد صلى الله ت عليه ا ى ع ل وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب الكرام السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته لا شك أ ن المسلم إ ذ ا صح سلوكه كان الهدف من وراء سائر العمل هو أ ن يبلغ إ ل ى ا ل ج ن ة ولو أ ن المسلم عرف أ ن نعيم ا ل ج ن ة لا تزهد فيه النفوس ولا ط ا ق ة لها أ ن ترغب عنه و أ ن في ا ل آ خ ر ة حياه أ ب د ي ة في أ ح د دارين إ م ا ج ن ة و إ م ا نار ف إ ن ه يختار لنفسه ولا بد طريق ا ل ج ن ة ثم لو أ ن المسلم علم أ ن رب ا ل ع ز ة يفرج عن المتقين فيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجه لعلم أ ن نعيم ا ل آ خ ر ة متصل بنعيم الدنيا لكن النعيم في الدنيا نعيم تسعد فيه القلوب و إ ن شقيت ا ل أ ب د ا ن يعني يقوم من الليل فتتعب قدماه من القيام والقلب سعيد قدمان م ت ع ب ة والقلب سعيد يشقى في عمل الصالحات يتعب في عمل الصالحات والقلب يهفو ويشعر ب ا ل ر ا ح ة والقرب من الله رب العالمين أ م ا في ا ل آ خ ر ة ف إ ن ا ل س ع ا د ة ك ا م ل ة تشمل البدن وتشمل الروح ولا يكدر الصفو ة فيها شيء لذا ف إ ن حديثنا عن الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة سيكون حديثا محدد المعالم بينا ل ق س م ا ت سهل في السلوك عليه لكننا ينبغي أ ن نعرف أ و ل ا أ ن ا ل ج ن ة حفت بالمكاره و أ ن النار حفت بالشهوات وليس معنى المكاره أ ن الذي يدخلها يشعر بالكره وهو فيها و إ ل ا فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول أ ر ح ن ا بها يا بلال أ ي ب ا ل ص ل ا ة ف ك أ ن ه إ ذ ا دخل إ ل ى ا ل ص ل ا ة استراح وهي طريق ا ل ج ن ة وحفت ا ل ن ر بالشهوات وليس معنى هذا أ ن الداخل في هذه الشهوات قلبه سعيد ومنتشي بدخوله في الشهوات بل إنه يرى نفسه في ظ ل م ة يتقلب فيها القلب شقي و إ ن نظر إ ل ي ه الخلق فظنوه سعيدا ولذا ف إ ن رب ا ل ع ز ة سبحانه وتعالى عرفنا في كتابه الكريم فقال والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كسراب بقيعه يحسبه ا ل ظ م آ ن ا ل ض م آ ن قد يكون هو نفس الكافر الذي يعمل أ و قد يكون غيره ممن يعجبون بعمله يحسبه ا ل ض م آ ن ماء أ ي فيجري ويلهث حتى يدرك حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا وهل الصراب يدرك تدبر أ ن ه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ل أ ن ه لا ينتهي من جريه نحو طريق الشهوات إ ل ا بالموت فيجد الله فوفاه حسابه والله سريع الحساب والطريق إ ل ى ا ل ج ن ة ر أ س ه في قول لا إ ل ه إ ل ا الله مع خروجها من القلب من قال لا إ ل ه إ ل ا الله مطمئنا بها قلبه دخل ا ل ج ن ة ومن الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة م ح ب ة رسول الله ا ل م ف ض ي ة إ ل ى الاقتداء بسنته والتخلق بخلقه ومن الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة م ح ب ة أ ه ل الصلاح والتقى ا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ت مع من أ ح ب ب ت ولذلك ف إ ن الذي يبغض ا ل ص ح ا ب ة لا يدخل ا ل ج ن ة معهم والذي يحب أ ص ح ا ب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يسعد ب ا ل ج ن ة معه ومن الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة بر الوالدين بر الوالدين و إ ن ا ل ز و ج ة إ ذ ا أ ع ا ن ت زوجها على بر والديه و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى أ م ه و أ ب ي ه فقد أ ح س ن ت إ ل ي ه في أ ر ج ى أ م ر عنده وان صبت والديه العداء ولم تعينه في بر امه والاحسان إ ل ى ابيه فانها تقطع عليه اهم طرق النجاه اقول هذه لان اذكر بعدها طريق الجنه إ ل ى المراه رضا زوجها فايوم امراه أ ماتت و زوجها عنها راض ٍ دخلت ا ل ج ن ة فكيف يكون رضاه عنها رضاء مشروعا إ ل ا أ ن تعينه في بر والديه و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م ا ومن طريق ا ل ج ن ة ك ف ا ل ة اليتيم أ ن ا وكافل اليتيم في ا ل ج ن ة كهاتين لكن أ ر ي د إ خ و ة ا ل إ س ل ا م أ ن أقف معكم أ ق ف معكم مع حديث م ن أ ح ا د ي ث ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ذ ك ر ط ر ق ا ك ث ل ى ا ل ج ن ة ث ل ا ث ذ ل ك ا ل ح د ي ث ه و م ا أ خ ر ج ه ا ل ت ر م ذ ي ف ي س ن ن ه ع ن أ ب ي أمامة ا ل ب ا ه ل ي ر ض ي ا ل ل ه ت ع ا ل ى ع ن ه ق ا ل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 نقضي مع كل و ا ح د ة من هذه الثلاث خمس دقائق لنتعرف عليها لكن ابتداء نقدم لهذه الثلاث ب م ق د م ة ي س ي ر ة فنقول إ ن رسول الله صادق فيما بلغ وهو يبلغ عن رب ا ل ع ز ة ل أ ن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يحتاج كلامه إ ل ى ت أ ك ي د هذه م س أ ل ة ه ا م ة لا يحتاج كلامه إ ل ى ت أ ك ي د فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد غيره ولا يحتاج إ ل ى غيره ليؤكده أ ض ر ب مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آ د م تقول مالي مالي مالي وليس لك من مالك إ ل ا ما أ ك ل ت ف أ ف ن ي ت أ و لبست ف أ ب ل ي ت أ و تصدقت ف أ ب ق ي ت بعد هذه ا ل أ ق س ا م الثلاث في قسم رابع وهو ب ق ي ة المال ب ق ي ة المال الذي لم ت أ ك ل ه ولم تلبسه ولم تتصدق به يعني المال الذي تركته فورثه عنك غيرك إ ذ ن فالمال ينقسم إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م فان وبال وهذه م ن ت ه ي ة وليس لك وهو الذي تركته وليس مال أ ب ق ي ت ه وهو الذي تصدقت به فعلى هذه ا ل ق ا ع د ة المصدق لقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو س أ ل ن ا ه لو أ ن رجلا يملك من المال م ئ ة أ ن ف ق على طعامه ع ش ر ة وعلى لباسه ع ش ر ة وتصدق بعشر وورث عنه الباقي فكم ماله الجواب كم لا كم ماله ليس لك يبقى ماله ثلاثين الذي أ ك ل والذي شرب والذي الذي اكل والذي لبس والذي تصدق يبقى هو معه م ئ ة لكن ماله من ا ل م ئ ة كم ثلاثين كم بقي من ا ل م ئ ة عشر التي تصدق بها تصدقت ف أ ب ق ي ت اقدم بهذا حتى تكون حسابتنا منطبقه مع ح س ا ب مع كلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ض ر ب مثال آ خ ر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ثلاث أ ق س م ع ل ي ه م ما نقص مال عبد من صدقه رجل معه م ئ ة تصدق بعشر و أ ن ف ق على طعامه عشر وعلى لباسه عشر كم نقص المال احنا عشرين ل أ ن ه بيقسم ما نقص مال عبد من صدقه هذا الكلام لما ي ق و ل باقي في جيبك اه قلت بسبعين لكن كم نقص المال ن ق ص المال الذي أ ن ف ق ه الذي الذي اكل به الذي ل ب س ه لكن الذي أ ن ف ق ه لا يسمى نقص ا إ ن م ا يسمى كما سما ل رسول ع ل ل ه ص ل الله ل س ل م ت ص د ق ت ف أ ب ق ى هذه الحسابات يا اخواني تكون ل ع ب د علم أ ن الذي يبقى هو الذي يدخر عند الله رب العالمين إ خ و ا ن ي لما نسمع مثلا ً قول الله عز وجل إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة القدر ثم يبين رب ا ل ع ز ة أ ن ه ا خير من أ ل ف شهر نستكثر هذا العطاء نقول إيه العطاء ده كله لكن هذا العطاء له صور م ا د ي ة م و ج و د ة عندنا يعني أ ن ا أ ن ا كل واحد يقول أ ن ا عمري كم س ن ة اللي عمره عشرين ثلاثين خمسين سبعين م ئ ة قبل هذا العمر ب ت س ع ة أ ش ه ر ماذا كنت كنت ن ط ف ة ثم أ ن ا اليوم رجل كم ض ع ف ة ا ل ن ط ف ة حتى صارت رجلا عطاء من هذا عطاء من يبقى ذ ا في نفسي هذا التضعيف الله أ ع ط ى من ا ل ن ط ف ة رجلا أ ن ا ذرعت ش ج ر ة و أ ن ب ت ت ما أ ص ل ا ل ش ج ر ة ب ذ ر ة كم ض ع ف ت ا ل ب ذ ر ة حتى صارت شجره هذا عطاء من عطاء الله رب العالمين هذا في الماديات في الدنيا فما بالك في ا ل آ خ ر ة إ ن الله عز وجل ليقبل ا ل ص د ق ة من العبد ثم يربيها لصاحبها كما يربي أ ح د ك م فلوه أ و فصيله حتى تصير مثل الجبل ط اعطاني ل ا ل م ي ن أ ع من ن ط ف ة و أ ع ط ى الشجره من ب ذ ر ة فهو سبحانه وتعالى صاحب العطاء إ ذ ن فكلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يحتاج إ ل ى ت أ ك ي د لكن مطلوب ان نحن نضبط حسابتنا على حساباته على كلامه نضبط نعلم أ ن الذي نتصدق به هو الذي يبقى و أ ن الذي نتركه من ورائنا ليس مالنا إ ن م ا مالنا الذي استخدمناه استهلكناه في حياتنا يضيع منه جزء ويبقى منه جزء هو الذي تصدقنا به فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا يؤكد كلامه بقوله أ ن ا زعيم مع العلم أ ن كلامه لا يحتاج إ ل ى ت أ ك ي د فما بالك لو أ ك د إ ذ ا لو أ ك د الكلام لصار الكلام أ ش د توثيقا فيقول أ ن ا زعيم زعيم هنا يعني ضامن كقوله تعالى ولمن جاء به ح م ل بعير و أ ن ا به زعيم إ ذ ن الزعيم يعني الضامن فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول أ ن ا ضامن ضامن لهذا العطاء وهو يبلغ عن رب ا ل ع ز ة إ ذ ن من فعل و ا ح د ة من هذه فله في ا ل ج ن ة بيت أ ن ا زعيم ببيت بيت هذه للتقريب بيت هذه ك ل م ة للتقريب ل أ ن ه ممكن نتصور ك ل م ة بيت يعني كوخ لكن ا ل ج ن ة قصور قصور من ذهب قصور من ف ض ة قصور من لؤلؤ قصور من ز ب ر ج د وفي الحديث أ ل ا إ ن في ا ل ج ن ة خ ي م ة من ل ؤ ل ؤ ة و ا ح د ة دي خ ي م ة من ل ؤ ل ؤ ة و ا ح د ة والخيام لا شك أ ن ه ا دون القصور خيمه من ل ؤ ل ؤ ة و ا ح د ة للمؤمن فيها سبعون من ا ل أ ه ل لا يرى بعضهم بعضا لسعتها إ ذ ن ا ل ج ن ة فيها نعيم مقيم و ا ل ج ن ة بيتمتع فيها الرجال ولا النساء المؤمن منهم المؤمن من الرجال والمؤمن من النساء والحر العين يتمتع بهم الرجال ولا النساء المؤمن منهم كيف ذلك لا تظن ي خ و ا ن ي إ ن رب العالمين حاب الرجال على النساء فجعل للرجال ح ر عين و النساء ا ل م ر أ ة تستمتع ب م م ل ك ة فيها سبعين من ا ل ح ر العين ا ل م ر أ ة في الدنيا بتجد غيره من الضرائر و رب ا ل ع ز ة يقول و نزعنا ما في صدورهم من غل هذا الغل نزع فليس هناك غ ي ر ة وتنظر ا ل م ر أ ة فترى أ ن عندها سبعين من الحور العين كما تستمتع بالولدان الذين يطوفون عليها ل أ ن ه م ضمن مملكتها تستمتع أ ي ض ا ً بالحور العين والذي يتذكر فيكم حديث مشهور اسمه حديث أ م زرع تقول ا ل م ر أ ة ا ل ح ا د ي ة عشر فيهم اللي هي أ م زرع أ ب و زرع وما أ ب و زرع أ ن ا س من حلي أ ذ ن ي و ملا من شحمه عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي فصرت اقول فلا اقبح و انام فاتصبح انظر المراه تصف المتاع عند زجه و فتقول أ ق و ل فلا اقبح يعني بامر أ م م ر حدث يقول لي ا كيف ت أ ليس لك في هذا ف ا ل م ر أ ة عندما تجد نفسها في م م ل ك ة فيها سبعين من الحور العين زوجها الملك و هي زوجته و هذه رعيته إ ذ ن تشعر بهذا المتاع العظيم ف ا ل ج ن ة متاعها لا نملك من الوصف فيه إ ل ا ا ل أ س م ا ء عندما نقول زعيم ببيت ي ب رب ا ل ع ز ة قرب لنا ا ل أ م ر بيت بيت أ ي ل ل س ك ن ة لكن هذه البيوت لا تغلق أ ب و ا ب ه ا م ف ت ح ة ا ل أ ب و ا ب لماذا ل أ ن الباب يغلق خ ش ي ة أ ن ينظر إ ل ى ع و ر ة في داخله أ و أ ن يسرق متاع منه و ا ل ج ن ة لا خوف فيها يعني لا تنكشف ع و ر ة ولا يسرق متاع ف ا ل ج ن ة كل ما فيها أ م ن ونعيم أ ن ا زعيم ببيت في ربض ا ل ج ن ة ربض الشيء أ و ل ه ومقدماته واول ا ل ج ن ة أ م ر تشتهيه النفوس ولا ط ا ق ة للعبد أ ن يزهد فيه حديث مسلم آ خ ر رجل خروجا من النار ودخولا ا ل ج ن ة تعثر على الصراط تعلق بيده م ر ة وبرجله م ر ة حتى إ ذ ا خرج قال الحمد لله الذي أ ن ج ا ن ي منك بعد أ ن أ ر ا ن ي عذابك والله ما أ ح د أ ع ظ م مني م ن ه لمجرد إ ي ه إ ن ه خرج يقول ما أ ح د أ ع ظ م مني م ن ه ثم مكث ما شاء الله له أ ن يمكث ثم قال رب حو الوجه ي عن النار أ د ي أ م ن ي ة حول وجهي عن النار ك أ ن ر ؤ ي ة النار عذاب وهي العذاب الباقي له ف أ ر ا د أ ن يتحول عن هذا العذاب فحول الله عز وجل وجهه عن النار يعني إ ذ ن هو لا يستطيع أ ن يحول وجهه بنفسه ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ينظر أ ي م ا ن منه فلا يرى إ ل ا ما قدم و ينظر أ ش ه ى منه من فلا يرى إ ل ا ما قدم و ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إ ل ا النار مهما استدار مهما د و ر و فلا يرى إلا النار تلقى فقال ل رب حول وجهي على النار فحول الله عز وجل وجهه على النار ثم ما, ما شاء الله له ان يمكث ثم اخرج الله له شجره فقال رب قربني من هذه الشجره استظل بظلها واشرب من مائها قال عبدي عساي ان فعلت بك ذلك ان تسال غيرها قال لا اسال غيرها فقرب واعطى العهد والمواثيق فقربه الله عز وجل من الشجره ثم أ خ ر ج له ش ج ر ة أ خ ر ى ف س أ ل ه ا و ا ل ث ا ل ث ة حتى أ خ ر ج له ش ج ر ة عند باب ا ل ج ن ة فقال ربي قربني من هذه ا ل ش ج ر ة استظل بظلها و أ ش ر ب من مائها قال عبدي ا ل ا تعطي العهود و المواثيق أ ل ا ت س أ ل غيرها قال ربي لا أ س أ ل غيرها فلما قربه منها قال ربي أ د خ ل ن ي ا ل ج ن ة يعني ع ن د كل ش ج ر ة ينتظر عند هذه مجرد ما وصل وسمع صوت أ ه ل ا ل ج ن ة قال رب أ د خ ل ن ي ا ل ج ن ة قال عبدي أ ل م تعطي ُ العهود والمواثيق الا ت س أ ل غيرها قال رب لا أ ك ن أ ش ق ى خلقك وهذه الكلمه هي ا ل م ق ص و د ة من الحديث عندما خرج من النار قال ما أ ح د أ ع ظ م مني منا وعندما سمع صوت أ ه ل ا ل ج ن ة قال لا أ ك ن أ ش ق ى خلقك إ ذ ن الذي يسمع صوت أ ه ل ا ل ج ن ة لا ط ا ق ة له أ ن يصبر حتى ي د خ ل ه لا ط ا ق ة له أ ن يصبر إ ذ ن نعيم ا ل ج ن ة نعيم أ و ل ا ل ج ن ة نعيم عظيم نعيم عظيم ففي الحديث أ ن ا زعيم ببيت في ربض ا ل ج ن ة لمن ترك المراء و إ ن كان محقا ف ح ن أ ت ي الى المراء ما هو المراء المراء هو النقاش بعد ظهور ا ل ح ج ة و زوال الشبهه اكلم إ ن س ا ن ا ا ل ح ج ة التي عندي أ ل ق ي ت بها و ا ل ش ب ه ة التي أ س ت ط ي ع إ ز ا ل ت ه ا أ ز ل ت ه ا لم يصبح عندي من ح ج ة ج د ي د ة ولا زوال ش ب ه ة ج د ي د ة وصاحبنا لا يزال يماري الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول و أ ن ت محق دع المراء وخذ ب ي ت في الجنه ليه لماذا ل أ ن المراء بعد ذلك يدخل فيه حظ النفس ويدخل فيه فعل الشيطان أ ن ا قلت الحجج اللي عندي حجج ا ل ش ر ع ي ة قلتها حابحث بعد ذلك على حجج من غير الشرع هذا لحظ النفس صاحبي يريد أ ن ينتصر علي و أ ن ا أ ر ي د أ ن انتصر علي هذا حظ نفس ف إ ن قال قائل أ ت ر ك صاحب الحجه ا ل ب ا ط ل ة ينشر باطله في الناس فيضل الناس بقوله هذا الكلام يدل على أ ن صاحبه لا يفهم أ ن الله قال لنبيه إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب أ ن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء أ ن رب ا ل ع ز ة قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إ ن عليك إ ل ا البلاغ هو أنا كلام ا ل ل ي ب يهدي ا ل ل ي بيهتد بسبب ي ه ت د ب كلام الدعاء أ ص ل ا ل ه د ا ي ة من الله رب العالمين إ ن م ا نحن علينا البلاغ آ د ا ء للواجب لكن الهدي هو الله يعني أ ب و جهل ا سمع كلام الهدايه وعرف أ ن ه الحق ولم يهتد ي و أ ب و طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أ ن ه صادق ولكنه لم يهتد ي و أ م م ا ل أ ر ض اليوم التي تحارب ا ل إ س ل ا م بعد أ ن درست كثير من المستشرقين دع العوام دع عنك عوام الناس يعرفون أ ن ا ل إ س ل ا م هو الدين الحق ويحاربونه ويعادونه تراهم في ضلال يعني ليس هناك أ ح د على وجه ا ل أ ر ض يعتقد أ ن له كتابا تكلم الله به إ ل الا ا م م س ل ل إ المسلم النصراني واليهودي يعلم أ ن كتابه ليس كلام الله و إ ن كابر لأنه يعني ر أ ي ت كتابا مكتوب عليه الكتاب المقدس مصور يعني ك ت ا ب المقدس ع م ل م ج م و ع ة من القصص ك ب ي ر ة كتبين على غلافه الكتاب المقدس م ج م و ع ة من القصص كتبها عدد كبير من الكتاب اعتراف صريح إ ن ه م هوش كلام رب العالمين كتبها كتاب في مطلع إ ن ج ي ل لوقا يقول أ ك ت ب إ ل ي ك أ ي ه ا العزيز ثوفيلس لتعلم ص ح ة ما علمت به ل أ ن ن ي كنت ممن تتبع ا ل ك ل م ة منذ البدء واحد, واحد واحد يكتب لكن ا ل ق ر آ ن الكريم انا انزلناه كتاب انزلناه فرب ا ل ع ز ة هو الذي انزله هو الذي تكلم به وليس هناك كتاب على وجه ا ل أ ر ض فيه هذا و أ ص ح ا ب الكتب يعرفون لكن ا ل ل ي م ا يعرف ش هذا الكلام هو نحن نظن ان ه عندهم كتب وهم ب يعتقدون كتاب, كتاب رب العالمين وهم يعرفون وكتبهم ا ك ت ب ن ا ط ق ة ن ا ط ق ة بهذا فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول أ ن ا زعيم ببيت في ربض ا ل ج ن ة لمن ترك المراء المراء بمعنى الجدال والنقاش بعد ظهور ا ل ح ج وزوال الشبه إ ذ ن الذي علي أ ن أ ل ق ي بالحجه ثم أ د ع هذه ا ل ح ج ة تعمل في القلوب والله ي أ ذ ن فيفتح لها قلوب ا ً يعني أ ل ق ي ا ل ح ج ة و أ ن ش غ ل بالدعاء إ ن رب العالمين يهدي هذا القلب لكن عندما أ ر ي د أ ن أ ظ ه ر براعتي في الكلام براعتي في البيان هذا حظ نفس هذا حظ نفس ولذا ينبغي لكل داع أ ن يخاف من حظ النفس ل أ ن ه يضيع عليه في ا ل ج ن ة بيتا ويقول زعيم ببيت في ربض ا ل ج ن ة لمن ترك المراء و إ ن كان محقا يبقى بيدعو مين إ ل ى ترك المراء المحق والله المبطل بيدعو بمنطوقه المحق لكن بمضمونه بيدعو المبطل ب ط ر ي ق ا ل أ و ل ى يعني هيقول المحق دع المراء والمبطل لا لا يقول دع المراء فمن كان هذا ش أ ن ه أ ن يترك المراء محقا أ و م ب ط ل ا فله بيت في الجنه هذا, هذا طريق ة ا ل أ م ر الثاني يقول وببيت في وسط ا ل ج ن ة في وسط ا ل ج ن ة وسط الشئ ج ن ة وسط ا ل مجمع م ح ا س ن ه وببيت في وسط ا ل ج ن ة لمن ترك الكذب و إ ن كان مازحا هذه فيها كلمتين ترك الكذب و إ ن كان مازحا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حث على الصدق فقال إ ن الصدق يهدي إ ل ى البر و إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة وما يزال الرجل يصدق و ي ت ح ر ى الصدق حتى يكتب عند الله ا ل صديقا إلى الفجور وإن الفجور وإن يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند ص ب باب الجنة باب الجنة ينبغي الباب الجنة الصادق حتى ينال هذا مزاحه ولكن على أن يصدق حتى حتى نحن نتسامح في الكذب في في المزاح ولكن الكذبات ا ل م أ ذ و ن فيها ثلاث الكذبه بين يدي العدو أ ي ح م ا ي ة ل أ س ر ا ر المسلمين و س ط ر ا على عوراتهم وحفظا لثغورهم والكذب ل ل إ ص ل ا ح بين الناس ليس الكذاب الذي ينمي خيرا انما الكذاب الذي ي ي ي خ ر ً يعني الذي ينقل الخير في ف نقل ا ل أ ح ا د ي ث بين الناس خ ا ص ة المتخاصمين لا يجوز أ ن تنقل كلاما يسيء الى ا ل آ خ ر حتى ولو دعيت إ ل ى ا ل ش ه ا د ة فقل ما قال لك ما قال ما عنك إ ل ا الخير ما يتحدث عنك إ ل ا ا ل خ ي ر وليس هذا من الكذب مع أ ن ه تحدث ب ا ل ش ر ا ل ث ا ل ث ة وهي ه ا م ة جدا كذب الزوج على زوجته و ا ل ز و ج ة على زوجها ل ت أ ل ي ف القلب يعني, يعني ا ل ز و ج ة قد ي أ ت ي ه ا الشيطان لطول غيبه الزوج عن بيتها نهارا ويصور له أ ن ه قد تعلق بغيرها ف إ ذ ا حدثته حدث أ ن ق ل ب ه و أ ن ه لا يفكر إ ل ا فيها وهذا لا ما حدث منه لكنه لقطع خط الشيطان لقطع طريق الشيطان طريق وقد ي أ ت ي الزوج إ ل ى زوجته ف ي س أ ل ه ا عن أ م ر ماض أ و عن ح ي ا ة قبل الزواج فتحدثه بقرب تعلق قلبها به فهذا من الكذب الذي يقطع خط الشيطان وليس الكذب الذي نستخدمه في حياتنا ا ل ع ا م ة في البيع والشراء إ ن م ا هذا لا يعد من الكذب في هذه الثلاث فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول وزعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا وان كان مازحا حتى ولو كان بيمزح واعلموا ان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يكن كثير المزاح لكنه كان يمزح, كان يمزح وما كان ينهى عن الضحك إ ن م ا يقول والله لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلة. هذا ليس نهي عن الضحك إ ن م ا بيان أ ن الضحك يكون قليلا ولبكيتم كثيرا ذلك ل أ ن الضحك أ م ر فطري ضروري لكن كثرته تميت القلب ليس أ ص ل الضحك والذي يميت القلب إ ن م ا الذي يميت ك ث ر ة الضحك فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول من ترك الكذب و إ ن كان مازحا يعني الذي ش أ ن ه هذا يعني مطلوب أن ا ل إ ن س ا ن يعتاد الا يماري و أ ن يترك المراء و إ ن كان محقا و أ ن يترك الكذب يكون هذا ش أ ن ه ليس لمن كل من ترك الكذب في موقف ا ل ن م ا لمن كان هذا ش أ ن بيت في وسط ا ل ج ن ة وزعيم ببيت في أ ع ل ى ا ل ج ن ة لمن حسن خلقه رب العزه ة س ب ح ا ن وتعالى يصف نبيه بقوله و إ ن ك لعلى خلق عظيم والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق والخلق الحسن أ م ر يجمع كل شيء ف أ و ل الخلق الحسن الخلق الحسن مع الله وهو يعني أ ن توحد الله فلا تشرك به شيئا و َ أ َ ل َّ ا يراك َََ حيث َُْ نهاك َََ ويفتقدك ََََُِْ حيث َُْ أ َ م َ ر َ ك َ هذا حسن ُْ الخلق مع الله وحسن وان تصدق بكلامك حسن ُْ الخلق مع ا ل ق ر آ ن ان تحل حلاله وتحرم حرامه وان تعطيه من وقتك وولدك أحسنه تعطيه من وقتك وولدك احسنه نحن نجعل ل ل ق ر آ ن وللدين ا ل م و ق و ذ ة و ا ل م ت ر د ي ة و ا ل ن ط ي ح ة يعني إ ذ ا طلع الولد أ ع م ى أ و أ ع ر ج نقول هذا للدين هذا لله ب ز ع م ه و إ ذ ا كان الولد نابغ فذ لكن ينبغي أ ن نعطي لكتاب ربنا وديننا من أ و ق ا ت ن ا و أ ب ن ا ئ ن ا ا ل أ ع ز من ا ل ن ص ي ح ة لرسوله صلى الله عليه وسلم أ ن نتبع سنته و أ ن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه و أ ن نوقن انه بلغ رسالته كامله ثم بعد ذلك ت أ ت ي ا ل ن ص ي ح ة للعلماء وهذه م س أ ل ة م ه م ة جدا النصيحه للعلماء أ ن أ ن ق ل خيرهم و أ ن أ غ ض الطرف عن عن خ ط ئ ه م لو أ ن ي ر أ ي ت غرابا يطير فوق بستان ثم مره و ا ح د ة ر أ ي ت الغراب نزل هل نزل ل أ ن ه ر أ ى ف ا ك ه ة ج ي د ة والله نزل ل أ ن ه ر أ ى ورده رائحتها أ ز ه ر رائحتها ط ي ب ة لا نزل ل أ ن ه ر أ ى د و د ة دودة في البستان سيخرج بها فهكذا كثير من الناس يجلسون إ ل ى العلماء فلا يخرجون منهم إ ل ا ب د و د ة ولو نظرت ف ر أ ي ت ن ح ل ة تتنقل فاعلم أ ن ه ا لا تذهب إ ل ا ل ل أ ز ه ا ر ت ن ت ص رحيقها ثم تحيله في بطنها شفاء تخرجه للناس مطلوب أ ن نكون هكذا مع العلماء أ ن نكون ك ا ل ن ح ل ة ما سمعناه ننقله ن ن ق للناس ه ل خ ا ص ة أ ه ل ن ا وذوينا زوجتي و أ و ل ا د ي لا أ ك و ن كالغراب كل الذي أ ن ق ل ه نكته ق ي ل ة أ و ك ل م ة ف ك ا ه ة أ و ك ل م ة للتخفيف إ ن م ا هي في البستان ك ا ل د و د ة لها ق ي م ة ممكن يكون لها بتؤدي خير لكن إ ذ ا نزعت من بين ه من وسطه فلا خير فيها ا ل ن ص ي ح ة للوالدين بمعنى الاحسان للوالدين بمعنى ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م ا خ ا ص ة إ ذ ا ا ف ت ق ر أ و ضعفا اذا بلغت ا ل ح ا ج ة ا ل ن ص ي ح ة للارحام و ل ل أ ب ن ا ء ا ل إ ح س ا ن حتى يبلغ ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الحي والعقرب في حديث الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء ف إ ذ ا قتلتم ف أ ح س ن و ا ا ل ق ت ل ة و إ ذ ا ذبحتم ف أ ح س ن و ا الذبح ة قتلتم يعني قتلت الضار الحي والعقرب تحسن القتل لا تتشفى فيه وهو حي بالتعذيب إ ن م ا تحسن ا ل ق ت ل ة تحسن الذبح ة فليحد أ ح د ك م شفرته وليرح ذبيحه إ ذ ن كلمه حسن الخلق ك ل م ة ش ا م ل ة السؤال ا ل أ خ ي ر لو أ ن رجلا جمع بين ترك المراء مبطلا ً ومحقا ً وترك الكذب جادا ومازحا ً وحسن خلقه أ ي ن يكون ب أ ي البيوت ي أ خ ذ في ا ل ج ن ة الجواب لا حجر على فضل الله أ ن تتعدد بيوت المسلم في ا ل ج ن ة لكن علينا العمل ع ل ي ن العمل ا فإن ا لا ل ل ه يضيع أ ج ر العاملين أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م على الخير و أ ن يجعلنا من الذين يستمعون القول ف ي ت ل ع و ن أ ح س ن ه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته شكر الله للشيخ هذه الكلمات ا ل ط ي ب ة التي ن س أ ل الله العظيم رب العرش العظيم أ ن يجعلها في موازين أ ع م ا ل ه و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من الذين إ ذ ا استمعوا القول اتبعوا أ ح س ن ه و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ا ل ج ن ة سائل ي س أ ل الشيخ هل البيت هل الذي في ا ل ج ن ة يكون أ ي ض ا ل أ ه ل البدع مثل ا ل م ت ص و ف ة و ا ل ر ا ف ض ة لو تركوا المراء أ و الكذب حتى لو في المزاح وجزاك الله خيرا ل إ خ و ة الكرام يمكنك ان تكون لديك موانيا تمنا منهم ولكن لديك موجبات ي ع ن ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء أ تموت في نفسي ا هذا الشهيد ة طبعا ه ذ ل م ر أ ة اذا لم تكون مصلي ة فهل تاخذ منزل ا الشهداء اذا هناك موجبات وموانع في كل أ م ر من ا ل أ م و ر لذلك ف إ ن العبد إ ذ ا انتفت الموانع عنده وتحققت الموجبات ب أ ن كان من أ ه ل ا ل س ن ة وعمل على طريقهم ثم حرص على خ ص ل ة من هذه ا ل ف ص ا ل ف إ ن الله يحقق له ذلك الوعد الكريم والله سائل يقول انا نحبك في الله والسؤال يقول قلت ان المراه تستمتع بالحور العين فكيف ذلك وهل وهل يوجد حور عين من الرجال في الجنه ام كيف ذلك وجزاك الله خيرا الحور العين نساء في الجنه الرجل يستمتع بهن كما يستمتع ب ا ل م ر أ ة ا ل م ؤ م ن ة من الدنيا لكن ا ل م ر أ ة تستمتع ب أ ن يكون لها م م ل ك ة تديرها تدار ب أ م ر ه ا تقوم على خدمتها فنحن نستمتع في الدنيا ب أ ن يكون عندنا من الخدم من المعاونين من السكرتاريا من غير ذلك هذا يمتعنا رب ا ل ع ز ة بذلك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة متاعها أ ك ب ر و أ ع ظ م فعندما نقول ان هناك الولدان المخلدين يستمتع بهم أ ه ل ا ل ج ن ة ليس معنى هذا الامتاع بمعنى الجماع ليس, ليس معناه ذلك إ ن م ا معناهم انهم يدور يطوفون عليهم ب ا ل أ و ا ن ي ب ا ل أ ك و ا ب بالطعام بالشراب يقومون عليهم ب ا ل خ د م ة فلا يشعرون ب و ح ش ة فكذلك ا ل م ر أ ة ترى أ ن ه ا ت ت ر أ س على مجتمع فيه من الحور العين وفيه من الولدان المخلدين وفيه من سائر النعيم ما تلذ ا ل أ ع ي ن وتشتهيه ا ل أ ن ف س انتهت ل ل ه وعلا م ا د ة هذا الشريف ويسرنا إ ت م ا م ه ا بهذه الماده ة روى الإمام أحمد م د في س ن والترمذي في جامعه وغيرهما جامعه بأسانيد يصح بها الحديث في يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يوما فقال يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك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 لم يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف وزاد ا ل إ م ا م أ ح م د واعلم ان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا و أ ن الفرج مع الكرب و أ ن النصر مع الصبر و أ ن مع العسر يسرا أ و كما قال النبي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم هذا الحديث يتضمن وصايا ع ظ ي م ة من أ ه م أ م و ر الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث ف أ د ه ش ن ي و كدت أ ط ي ش ف و أ س ف من ق ل ة التفهم لمعناه وصايا ج ا م ع ة و ع ظ ي م ة وقواعد ك ل ي ة ل أ ه م أ م و ر الدين يتوجه, يتوجه بها نبينا صلى الله عليه وسلم ع ل آله ى و ل أ م ت ه متمثله ّ في ش خ ص ي ة عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما هذه الكلمات ا ل ج ا م ع ة والقواعد ا ل ك ل ي ة ا ل ن ا ف ع ة يتوجه بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعبد الله بن عباس لذلكم الغلام الذي لم يصحب رسول الله صلى الله عليه و ل آله و سلم إ ل ا مده ي س ي ر ة أ ش ه ر ا م ع د و د ة وهو مع ق ل ة ملازمته للنبي صلى الله عليه و سلم كان غلاما صغيرا لذلك يتوجه النبي صلى الله عليه و ع ل و سلم إ ل ي ه بالخطاب بقوله يا غلام ف إ ن ه كان غلاما لكنه كان غلاما معلما عاقلا لبيبا يفهم الكلام ويتدبر في تلك الجوامع من الكلمات وما الذي أ و ص ل ه إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة م ر ت ب ة أ ن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ع ل ى و ويخاطبه بهذه الكلمات والجمل الجامعات التي ي أ س ف أ ح د العلماء عن إ د ر ا ك وتدبر ّ معاني هذه الكلمات ما الذي أ و ص ل ابن عباس إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة التي جعلته يخاطب بهذا الخطاب العالي ابن عباس كما ذكرنا لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا سنتين ونصف س ن ة ل أ ن ه لم يتمكن من ا ل ه ج ر ة إ ل ا بعد فتح م ك ة فلم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا هذه ا ل م د ة ا ل ي س ي ر ة لكن وصل لهذه ا ل د ر ج ة إ خ و ت ن ا في الله نذكركم ب أ ن حقوق الطبع والنسخ م ح ف و ظ ة لدى تسجيلات إ ل ا ف ا ل إ س ل ا م ي ة الكويت حول ي شارع الحسن البصري هاتف رقم اثنين سته خمسه سته سته سته, ستة، اثنين باكس اثنين سته خمسه سته سته اربعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته